イスラムウィハハハハハハハハ كلمة هذه. عيشنا جو أ خ ل ا ق الاخوان المصريين في تلك ا ل س ا ح ة التي يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما عيشنا جو ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم عيشنا أ خ ل ا ق ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ا ل ص ل ا ة والسلام لغته ا ل ع ر ب ي ة و س ل و ب ه الارتجالي و ت أ ث ر ه بالخطاب أ ف ق د ن ي حتى ما كنت قد حضرته لكم في هذه ا ل ج ل س ة لكن نستعين بالله عز وجل أ ن ا ل أ ن الجو ا ل أ س ر ي الموجود جميل جدا ً ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت و ا ل أ ط ف ا ل و إ ن كانوا يلعبون فالمكان جميل صراحه بل أ ن ا أ ف ر ح أفرح جدا ً لما أ ر ى ا ل أ ب مع ا ل أ م مع ا ل أ و ل ا د ي أ ت و ن إ ل ى مثل هذه ا ل أ م ا ك ن هذا يدل على أ ن ا ل أ ب يحترم أ س ر ت ه و ا ل أ ب يقدر أ س ر ت ه لما ي أ ت ي بزوجته و ب أ و ل ا د ه يترفهون ويلعبون لكن نفس الوقت يستفيدون أ ي ض ا ً بعض ا ل آ ب ا ء و ا ل أ س ر ما شاء الله صلاه التراويح إ ل ى ص ل ا ة القيام إ ل ى محاضرات المساجد إ ل ى كل أ م ر ديني ي أ خ ذ زوجته أ و ل ا د ه هذا يدل على أ ن ه يعرف ق ي م ة ا ل أ س ر ة لا يذهب لوحده وما يدري عن أ و ل ا د ه ولا عن أ س ر ت ه قبل اسبوعين أ ر س ل ت ر س ا ل ة من باب الاحترام إ ل ى المتابعين لي في تويتر تويتر ا ل آ ن عالم ن الجيل هذا لكل زمان فتنته أ و طبيعته الجيل الحالي جيل حتى الفيسبوك يمكن تقريبا انتهى ا ل آ ن ب د أ التويتر ف أ ر س ل ت للمتابعين سؤالا إ ج ا ب ا ت ه م أ ب ك ت ن ي شنو السؤال اللي راح أ س أ ل ك م إ ي ا ه وكل واحد يجاوب نفسه هذا السؤال خاص لمن توفيت أ م ه هل في الحاضرين أ ح د أ م ه توفيت طيب موجودين ن س أ ل الله أ ن يرحمهن جميعا ويرحم أ ي ض ا غير المتوفيات ا ل سؤال لو أ م ك المتوفاه ا ل آ ن رجعت إ ل ى قيد ا ل ح ي ا ة ا ف ت ر ا ض ي ة هذه لو لو رجعت ا ل آ ن للدنيا ماذا كنت ستصنع لها والله ا ل إ ج ا ب ا ت التي جاءتني أ غ ل ب ه ا مبكيه أ ك ث ر ه م والله أ ج ل س عند رجلها لا اغادره إ ل ا لصلاه أ ص ل ي و أ ر ج ع إ ل ى رجلها ا ل أ غ ل ب ي ة والله لا أ ف ا ر ق ه ا محيت من يعرف قدر ا ل أ م التي توفيت أ م ه ا بس ا ل أ م التي لا زالت على قيد ا ل ح ي ا ة الصالحون يقدرونها لكن ما يعرف قدرها الحقيقي إ ل ا من فقدها الاحترام أ ع ظ م ما يجب أ ن يكون ل أ م ك في هذه ا ل ح ي ا ة ثم ل أ ب ي ك واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اتصلت عليهم من الايام اخت تبكي تبكي وامها توفيت منذ زمن تقول يا شيخ انا ما تزوجت والسنوات الاخيره كلها قضيتها مع امي قبل ان تتوفى اخواني وخواتي تزوجوا انشغلوا تقول انا مع امي في مرضها في صحتها في في صلاتها في عبادتها في طلعتها في جلوسها كلها مع أ م ي أ ح ب ه ا وتحبني تقول ل آ خ ر ف ت ر ة في حياتها ب ض ع ة شهور نمت مع أ م ي في غرفتها في المستشفى ماني م ت ز و ج ة و أ م ي كل دريتي قلت ل طيب زاك الله خير ليش البكاء قال تسمع يا شيخ تقول في يوم من ا ل أ ي ا م سويت غ ل ط ة إ ل ى ا ل آ ن كلما تذكرت هذه ا ل غ ل ط ة بكيت شنو غلطه هذه البنت ا ل م ر أ ة ا ل ك ب ي ر ة تقول لي أ ن ا فيني ع ا د ة عادة منذ صغري لو شرب أ ح د الناس من كوب ما أ ق د ر ما أ ق د ر أ ش ر ب بعده في ن ي ط ب ي ع ة ما أ ش ر ب إ ل ا من الكوب المغسول لو أ ي إ ن س ا ن في الدنيا تقول في يوم من ا ل أ ي ا م كنت أ غ س ل أ م ي في المستشفى و أ ن ظ ف ه ا من ا ل ح ا ج ة و أ ط ع م ه ا بيدي كل شي ء أ س و ل ه ا تقول في يوم من ا ل أ ي ا م أ م ي شربت من ك أ س وبعد أ ن شلت ا ل أ غ ر ا ض أ ر د ت أ ن أ ش ر ب الماء تذكرت أ ن أ م ي شربت من ف غ س ل ت ه قبل أ ن أ ش ر ب من هذا ا ل ك أ س تقول لي هل هذا عقوقا ل أ م ي ش ب ت السؤال تبكي إ ل ى اليوم والله تكلمني وتبكي ب ح ر ق ة تظن أ ن هذا الفعل عقوقا ل أ م ه ا وما فعلته الا عاده وما ا س أ ت ل أ م ه ا أ ص ل ا سنوات وهي مع أ م ه ا من ف ع ل و ا ح د ة تخاف أ ن الله عز وجل سيعاقبها شفت ابن سيرين ابن سيرين عالم من علماء المسلمين كان إ ذ ا كلم أ م ه ك أ ن ه يتضرع شفت ا ل إ ن س ا ن يتضرع هكذا يحدث أ م ه بعض الناس اليوم اللي يكلم أ م ة ي ك ل م ك أ ن ه يكلم ص د ي ق ة ك أ ن ه يكلم جاره أ ح د العلماء في مجلس عامر يحدث الناس أ م ه تناديه أ ث ن ا ء المجلس فتقول له يا فلان يا فلان نعم يا أ م ا ه تدرون ل ي ش تنادي و أ م ا م ط ل ب ة أ م ا م ا ل ط ل ب ة في المسجد يا فلان قم ف أ ط ع م الدجاج هل قال ل أ م ه ف ش ل ت ي ن الصوت وصل هل قال ل أ م ه طيب بعدين لا يضع الكتاب يقوم من مجلسه يطعم الدجاج ة ثم يرجع إ ل ى ط ل ب ة العلم احتراما ل أ م ه إ م ا يبلغن عندك الكبر أ ح د ه م ا أ و كلاهما فلا تقل فلا تقل لهما أ ُ ف ه ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خدم شفتوا الخدم اللي بيننا ترى محتاجين إ ل ى من يحترمهم أ ن ت ما تملك الخادم خادم هذا أ ج ي ر عندك بس هذا عامل يعمل ب أ ج ر لكن و ي ن الذين يحترمون هذا الخادم موجودون لكن قل ل ل أ س ف بعض الناس يظن الخادم عبد عنده يظن ا ل خ ا د م ة ج ا ر ي ة املكها ما يحترمونها ولا والله اطفال صغار في البيت يكلمون ا ل خ ا د م ة اللي بكبر أ م ه م يمكن أ ك ب ر من أ م ه م بعد يكلمونها ب أ س ل و ب ما في أ ي احترام مش علمنا عيالنا أ و ل ا د ص غ ا ر يكلمون الخادم أ و السائق أ و ا ل خ ا د م ة أ و العامل يكلمون هؤلاء ا ل خ د م و النبي صلى الله عليه و سلم يقول أ ن س خدمت عند رسول الله تسع سنين والله ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم أ ف ع ل ه لما لم تفعل أ ن ا يوم من ا ل أ ي ا م أ ن ا ليش أ ق و ل ل ك الخدم ل أ ن ا ل م ش ك ل ة اليوم اليوم يا اخوان في ناس يضربون الخدم تصدقون هل تصدق في ناس تضرب الخدم يمكن بعضكم يقول لي شيخ ما شفت شيء شيخ في خدم ينتحرون في خدم من القهر أ ن ا قبل أ س ب و ع جاني واحد عند الباب يقول لي شيخ أ ر ب ع شهور حاجز معاشي أ ر ب ع شهور ل أ ن رجل ما تعلم الاحترام للبشر متى استعبدتهم الناس وقد ولدتهم أ م ه ا ت ه م أ ح ر ا ر ه قبل كم س ن ة أن اخطب ا ل ج م ع ة و أ ن ا طالع من خ ط ب ة ا ل ج م ع ة خلص من الناس و السلام و السؤال و غيرها و أ ن ا طالع كان في شهر س ب ع ة س ب ع ة في الكويت تعرفون يعني الحر النار جحيم جاني عامل بيده كيس كيس بلاستيك قالوا لي أ ه ل المسجد شيخ في واحد ينتظرك بره في حوش المسجد رحت سلمت عليه نعم ما يتكلم عربي و ا ل إ ن ج ل ي ز ي ضعيف الرجل هندي من الهند اول شيء قال لي أ ن ن ي لست مسلما داخل المسجد طيب خير إ ن شاء الله تفضل انا خايف داخل د المسجد خ ا ل و جاي لامام المسجد أ و ل شيء قال لي أ ن ا ماني مسلم أ ن ا كريستيان انت تفضل كبير بالسن أ ع ط ا ن ي كيس النايلون هذا بلاستيك قالي ل تفضل شوف فتحت ف إ ذ ا فيه رز مطبوخ أ ب ي ض رز أ ب ي ض مطبوخ طيب ليش ا ل ق ص ة قال لي هذا طعامي كيس بلاستيك رز أ ب ي ض هذا غداءه لا دجاج لا لحم لا سمك لا إ د ا م ولا شيء حتى يمكن بعض الحيوانات ما ت أ ك ل ه رز أ ب ي ض مطبوخ هذا أ ك ل ي طيب أ ن ت و ي ن ع ا ي ش يقول أ ن ا سائق أ ع م ل هنا قريب عند المسجد وما وجدت أ ح د ان اشتكي إ ل ي ه إ ل ا أ ن ت قال أ ر ي د ك أ ن ت أ ت ي معي طبعا ً انا يلا أ ف ه م كلامه أ ر ي د ك أ ن ت أ ت ي معي إ ل ى سكني قلت له يلا امش خدت بسيارتي كان شهر سبع حار جدا ً دخلنا البيت وقفنا عند البيت قالي ا د خ ل د خ ل ع ا د ي أ ن ا بانا ب... غرفتي في الحوش دخلت معي إ ل ى ا ل غ ر ف ة تدرون م ا و ن صار ا ل غ ر ف ة في شي ء يسمون ه الكيربي تعرفون الكيربي مثل المعدن هذا سقف ة هذا ج د ا ر ة غ ر ف ة بلا ن ا ف ذ ة بلا تكيف والله لما دخلت ا ل غ ر ف ة ك أ ن ا ل ش ي ر ب ن ي من ش د ة ا ل ح ر ا ر ة ح ر ا ر ة ا لدخل ل ي ا ا ل غ ر ف ة تضرب ك في وجهك شلون عايش دخل ا ه ذ ه ا ل غ ر ف ة وهو ح ي ما أ د ر ي دخلت قطعتين من ا ل ح ج ر ا ابوك و ع ل ي ق ط ع ة خشب و ع ل ي فراش ع ل ا سريرا ك ش ي ويقول لي ووراني يقول هذا الكيس كل يوم ي أ ت و ن به إ ل ي طعام ق د ا ء وعشاء رز أ ب ي ض يقول و أ ط ف ا ل ه م يضربوني ويشتموني ويهينوني تدرون ما ا ل م ش ك ل ة سنكون صريحين بيننا وبين بعض ما حد يدري صاحب البيت وسيد البيت يصلي معي في المسجد خمس صلوات كم ا ل ص ل ا ت في الصف ا ل أ و ل ا ل م ش ك ل ة ان لم ا ف ه م الدين هذا ا ل إ ن س ا ن بعض الناس ي ظ ن الدين فقط صلاه و اليوم انا ع ج ب ن ي الدكتور صاوي لما ذكر ا ل أ م ث ل ة كل أ م ث ل ة في ا ل أ خ ل ا ق هذا ديننا يا اخوان صلاتك سوف تؤثر بك أ ن ت لكن أ خ ل ا ق ك تؤثر على العالمين معاملتك للناس تؤثر على الناس نحن ا ل م ش ك ل ة اليوم عندنا ق ل ة في الذوق قل في ا ل آ د ا ب قل في الاحترام للناس أ ض ر ب ل ك على سبيل المثال تبتشوف ي ا ل أ م ث ل ة اليوم لو في, في الشارع العام ف ت ح ة ل ل س ي ا ر ة ترجع فوق حدر يوتر ي ن ل س ي ا ر ة و ا ح د ة فسياره ا ل تقف ورا ء بعض ه ا صح ولا لا ما تشوف واحد يجي من ورا ء ويتعد ى الناس كلهم عشان يدخل في هذه الفتحه هذا هل احترم ا ل و ق ف ي ن هل تعلم معنى الاحترام هذا هذا ما تعلم معنى الاحترام يا اخوان لا تزعلون نحن ا نحتاج ل ن تعلم احترام الناس وقف الدور في بعض الاماكن انت واقف ومشاء ا الله عليك وملتزم ومحترم واخلاقك اخلاق ا س ل ا م ي ة و ي ج ي ك الحبيب يتعدى ا ل و ق ف ي ن كلهم علشان يخلص معاملته واذا س أ ل ت ه يا اخي نحن ا واقفين شرد عليك انا مستعجل طيب وحنا مو مستعجلين احنا اوقاتنا بلا ثمن ما في احترام حتى للناس احترام للجيران قال الا من رحم الله انا اتكلم عن ا م ث ل ة ش ا ذ ة الشيخ يمكن ذكر ا م ث ل ة ا ي ج ا ب ي ة انا اتكلم عن ا م ث ل ة س ل ب ي ة اليوم في المجتمع بين المدرس و ا ل ط ل ب ة بين ا ل ط ل ب ة والمدرس بين الطبيب والمريض بين المريض والطبيب في ق ل ة احترام اليوم قاعدة تصير في المجتمع اليوم ل ل أ س ف تذهب إ ل ى بعض بلاد اوروبا أ و ر و ب ا لا د ي ن ي ة اليوم مو بس غير م س ل م ة حتى الديانه ا ل ن ص ر ا ن ي ة اليوم فقدتها أ و ر و ب ا أ و ر و ب ا صارت بلا دين لكن تجد فيهم ا ل أ خ ل ا ق والتعامل مع الناس والعدل واحترام الغير ل ل أ س ف أ ف ض ل مما ت ج د و ا عندنا اليوم يمكن بعضكم يعني يخالفني في هذا الكلام لكن أ ن ا ل أ ن دراستي سنوات هناك شفت الذي يمكن يكرهني بدينه يكرهني ويبغضني بعقيدته لكن ظاهرا يحترم يحترم حقوق البشر نحن ا ل م ش ك ل ة اليوم اللي قاعد يصير اليوم في سوريا ولا في اليمن ولا في ليبيا ولا في بعض بلاد المسلمين لانه ما يعترفون في حق ا ل إ ن س ا ن أ ص ل ا النبي صلى الله عليه وسلم يوم من ا ل أ ي ا م مرت عليه ج ن ا ز ة فوقف فقالوا له يا رسول الله ترى هذا يهودي هذا مو مسلم قال لكنها نفس حتى لو كان يهودي هذه نفس بشريه تحترم احنا عندنا الاحترام احنا حتى في الجهاد حتى في القتال عندنا احترام ما نقتل الذي لا يرفع السلاح علينا ما نقتل النساء ولا نقتل ا ل أ ط ف ا ل ولا نقتل العباد ولا نهدم الصوامع ولا نهدم الجدران ولا البيوت ولا ا ل أ ش ج ا ر نحترم كل العالم نحترم الدنيا بما فيها احنا ديننا دين احترام لكن ا ل م ش ك ل ة صور ديننا اليوم في العالم على أ ك س ب ه هو شرع فيه و لهذا النبي صلى الله عليه و سلم قال إ ن م ا بعثت ل أ ت م م مكارم ا ل أ خ ل ا ق يا أ خ ي احترم حتى ا ل أ و ل ا د أ ط ف ا ل صغار احترمهم يوم من ا ل أ ي ا م النبي صلى الله عليه وسلم سمع أ ن طفلا مات له طير مات طير حق طفل بعظكم يمكن يقول خير إ ن شاء الله يا شيخ طفل ومات له طير وبعدين يعني شنو صار ذهب النبي إ ل ي ه واسيح شوف احترام الطفل قال يا أ ب ا عمر تخيل ترك أ ب ا عمر ك ل م ة كبيره ة ابو أ فلان أ ن ت تقول حق ولدك يا أ ب و عبد الله ولا ابو خالد أبو احترام للطفل قال يا أ ب ا عمير ما فعل النغير طيرك وينه شنو سوى النغير وين راح هذا الطير يواسيه ويداعبه صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ا ل ط ف ل ة ا ل ج ا ر ي ة تمسك بيده يقول لها نعم قالت لي إ ل ي ك ح ا ج ة أ ب ي منك شيء ف ت أ خ ذ بيده فتذهب به حيث شاءت و يقضي لها حاجتها شوف الاحترام احترام حتى المخطئ يا ج م ا ع ة احنا نحترم حتى المخطئين علينا النبي عمر بن الخطابي اخطا عليه عبد من عبيده فغضب ف ق ر أ احد الناس عنده والكاظمين الغيظ كظمت غيظي والعافين عن الناس عفوت عنك والله يحب المحسنين هو حر لوجه الله نحترم حتى المخالف نحترم حتى يعني آ س ف على ا ل ك ل م ة بس مكانها بس نحترم حتى خلافنا مع غير المسلمين يعني بعض الناس ل ل أ س ف إ ذ ا يرد على النصارى وعلى اليهود وعلى يسب ويشتم ليش ليش ليش, ليش؟ احنا نبغض كل دين يخالف ديننا صح لكن في أ س ل و ب خلافنا معهم نحترم ما نسب ولا تسب الذين يدعون من دون الله ليش تسب ا ل أ د ي ا ن ليش تسب الناس ليش تلعن و ت ش ت م بس لاخي لا ب ا ل د ع و ة غير ادعوهم بالتي ل هي أ ح س ن ب ا ل ح ك م ة والموعظ الحسنه لا تجادلهم إ ذ ا ما تقدر إ ل الا ب ا ل ت ي هي أحسن م تقدر بالتي ل هي أ ح س ن لا تجادلهم أ ص ل ا ولا تسب الذين يدعون من دون الله احترام ليش يا رب فيسب الله عدوا بغير علم سب دينهم يسبون ربك س ب و ا ا ل نبيك وانت الذي تسببت بهذا نحن دينا ن يا ج م ا ع ة نحترم كل الناس نحترم العالمين الذي لا يحترم نفسه ننكر عليه ونوقفه عند حده الانكار المنكر واجب لكن في ا ل ن ه ا ي ة نحترم الزوج يحترم زوجته والله يا ا خ و ه و أ م س ذك... ذكرتها في ا ل م ح ا ض ر ة بعض الناس ع ن د ه ل أ ن ا ل م ر أ ة م ر أ ة فما عند احترام لها بعد يا شيخ تبين ا نحترم حتى الحريم وليش إ ن شاء الله استوصوا بالنساء خيره استوصوا بالنساء خيره خلقني من ظل ع أ ع و ج خيركم خيركم ل أ ه ل ه النساء شقائق الرجال واللي ما في خير ح ق أ ه ل ه ما في خير ح ق أ ح د من الناس النبي صلى الله عليه وسلم ي تجلس زوجته ع ا ئ ش ة تقول له ق ص ة ط و ي ل ة ع ر ي ض ة يمكن ما منها تلك ا ل ف ا ئ د ة حديث أ م زرع ق ص ة ط و ي ل ة ع ر ي ض ة والنبي صلى الله عليه وسلم هاد ا ل أ م ه كلها وجالس بكل احترام ينصت إ ل ي ه ا شيخ أ ن ا زوجتي تبي تسولف تبي تتكلم تبني أ و د ي ه ا تبني ما خالف تبقى أ م عيالك تبقى هي ص ا ن ع ة طعامك هي مجهزه ثيابك هي لولا هي في البيت أ ص ل ا ما صار للبيت طعم زوجتك هذه احترمها يوم من ا ل أ ي ا م تقول لي و ح د ة في ا ل م ح ك م ة أ ن ا أ ع م ل في استشارات ل ا ل أ س ر ي ة سابقا آ س ف على الكلام تقول لي شيخ والله وصل به العذاب ان ي ح ط ل ن ع ا ل تكرمون أ ج ل ك م الله في فمي لنعال لنعال أجلكم الله يحط داخل فمها يحط هذا ل أ ن ه أ ص ل ا ً مو محترم ما, ي... ما يعرف ذاته و لهذا لو قدر ذاته لاحترم بنت الناس لو احترمها لاحترمته ا لكنه مو محترم أ ص ل ا ً بعض الناس ج ب ت ل ي ا ل ش ه ا د ة ا ل ط ب ي ة و صور ا ل أ ش ع ة ما في م ك ا ن بجسمها إ ل ا مطفي فيها سجاره يعني وين الاحترام لبنت الناس وين الاحترام لخلق الله عز وجل نحن نحترم كل خلق الله عز وجل حتى الحيوانات مثل ما ذكر الشيخ نحترمها كلب قط طير نحترم هذه الحيوانات نحن نحترم البشر بل نحترم حتى الجماد ل أ ن ديننا دين الخلق وبالخلق يغتقي العبد ل أ ع ل ى المنازل عند الله جل وعلا ترى أ ن ا سرحان جدا جدا جدا بهذا الجمع الكريم من الرجال والنساء والاطفال ولو فتح الباب اخوانا في ركاز مشكورين لو فتحوا الباب بعد المحاضره انا والشيخ صاوي لوجدتم ا ل أ ط ف ا ل اللي حين ق ا ع د ي ن يلعبون كلهم يجون ويسلمون ويبون ص و ر ة ويقبلون ب و ن ي هذا يدل ترى على أ ن هذا الجيل تغير يا اخوان الجيل هذا سابقا كانوا يبحثون عن المغنين والمغنيات يبون يصورون اياهم صح قبل يمر ا ل د ا ع ي ة أ و شيخ الدين أ و قارئ ا ل ق ر آ ن ما حد يدري عنه اليوم عيال هالجيل ما شاء الله عليهم يفتخر أ ن ه سلم على الشيخ الفلاني و يفتخر عند أ ص ح ا ب ه ب ص و ر ة مع ا ل د ا ع ي ة الفلاني معنى هذا أ ن الجيل تغير و ا ل أ س ر تغيرت والناس الحمد لله ب د أ ت تقبل على الدين تقديرا لذاتي أ ع ل ن ت احترامي أ س أ ل الله جل و علا أ ن يبارك في هذا الجمع و أ ن يجمعنا و إ ي ا ك م تحت ظله يوم لا ظل إ ل ا ظله وصل الله و سلم على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه و س م ع ي ن جزا الله شيخين ا خير الجزاء وهذه ر س ا ل ة من أ ح د الحضور يقول السلام عليكم نرجو من مشايخنا الكرام الدعاء ل إ خ و ا ن ك م في ليبيا الجريح ة ل ي خلصهم الله من ا ل ظ ل م و الطغيان وجزاكم الله كل خير اخوانكم من ليبيا أ ن ا اعمم الدعاء ل إ خ و ا ن ن ا في ليبيا وفي سوريا الجريح ة اليوم وفي كل بلاد الدنيا اليمن وغيرها كل أ ر ض فيها مظلومون اللهم د ا عز عز وجل وجل أسأل الله عز وجل أن ه ن ي ص ر ا ل ل ه مجري م السحاب منزل الكتاب هازم ا ل أ ح ز ا ب اهزم كل طاغوت في ا ل أ ر ض وانصرنا عليه يا رب العالمين اللهم احفظ عبادك المؤمنين اللهم ا ح ف ظ دماءهم اللهم احفظهم من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعيدهم بعزتك يغتال من تحتهم اللهم اجمع قلوبهم على الحق اللهم انصرهم على من ع ا د ه م اللهم انصرهم على من ع ا د ه م اللهم عليك بمن آ ذ ى المسلمين في هذا الزمان اللهم عليك بهم اللهم اطلب الرعب في قلوبهم اللهم اشتم لهم امازق جمعهم وزلزل الارض من تحت اقدامهم اللهم اهزمهم يا رب العالمين اللهم إ ل ي ك نشكو ضعف قوتنا وقله حيلتنا و هواننا على الناس يا رب المستضعفين يا رب العالمين انصر عبادك الموحدين في كل مكان واهزم الظالمين في كل مكان اللهم احفظ عبادك في ليبيا واحفظ عبادك في سوريا واحفظ عبادك في اليمن وفي كل ب ق ع ة في ا ل أ ر ض يا رب العالمين وانصرهم على من عاداهم وصله وسلم على نبينا